أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. تقول هذا السائل بعض الحجاجي لا يعرفون أو لا يعرفون الأذكار الواردة بين الحجر الأسود والركن، فهل يجوز أن يكون معهم شخص يقول الأذكار وهم يرددون خلفه؟ بين الحجر الأسود والركن اليماني ليس هناك أذكار. ليس هناك أذكار وإنما دعوة يحفظها كل مسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار فهذه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقولها بين الركن اليماني والحجر الأسود بين الركن اليماني والحجر الأسود وهذه لا تحتاج الى شخص يمشي معه ليلقنه إياها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذه دعوة يحفظها كل مسلم نعم في غير ذلك نعم. غير الأذكار الأخرى أما إذا كان يسأل عن أذكار أخرى ف فيما يتعلق بالطواف ليس هناك أدعية مخصصة وكذلك السعي ليس هناك أدعية مخصصة والكتب التي فيها دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث هذه كلها لا أصل لها ومن تكلفات المتكلفين ولا ينبغي الحاج أن يستعمل هذه الكتب لا بمفرده ولا أيضا مع جماعة وهذه الجماعات التي يردد بعضهم ما في تلك الكتب بصوت عالي وأمامهم قائد وجماعة وراءهم يرددون هذا خلاف السنة السنة أن تدعو وانت تطوف بينك وبين الله بصوت خافت بينك وبين ربك أدعو ربكم تضرعا وخفيا يكون دعائك بينك وبين الله سبحانه وتعالى أما هذا الصوت العالي وإذا مر بك مجموعة من هذه المجموعات وأنت في قراءة للقرآن أو في ذكر أو في تسبيح أخلف عليك ذكرك كله ودعاك كله وأربكك ولم تستطع أن تطمئن في عبادتك فهذا غير مشروع اصلا غير مشروع اصلا أن يقف أمامهم قائد ويكون خلف مئة أو, أو ستين أو أكثر ثم يرفع صوته عاليا ثم هم بصوت عالي يدعون هذا لا, لا, لا دليل لا على مشروعيته وإنما كل حاج بمفرد بينه وبين نفسه يدعو مخافته يدعو مخافتة بي بي بي بي يعني بشيء خافت لا, لا يسمع يناجي ربه بحاجته يسبح ويهلل ويكبر ويتلو ما تيسر من القرآن ويدعو بما يحفظه من الدعوات المأثورة هذا الذي يسرع في حقه المسلم أما هذه في, في, في هذه الكتب فهذا كله ليس مما يعني ليس له أصل في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي هدي أصحابه وايضا من المصائب أن بعض الملقنين لهؤلاء يكون لا لا يحسن القراءه يقرأ لهم ما في تلك الكتب إضافة إلى ما فيها من خطأ إضافة إلى ما فيها من خطأ تجد يلقن الناس ويرددون وراءه كلاما خاطئا أو كلاما ملحونا ويذكر لي أحد المشايخ طلب طلبة العلم يقول كنا في المطاق وإلى جنب رجل من هؤلاء الذين يلقنون ومعه كتاب يقرأ منه فقرأ بصوت عالي اللهم وهم يقولون وراءه اللهم لا تدع قالوا لا تدع قال ذنبا بن اللهم لا تدع ذنبا يقول فاتهدت إليه وقلت له ما دام ذنب قل إلا قطعته ما دام ذنب قل إلا قطعته فبعضهم يلقن يعني العوام ويخطي في التلقين وهؤلاء يرددون وراءه كلاما خاطئا يرددون وراءه كلاما خاطئا فمثل هذا لا يصلح وكل بينه وبين نفسه اقرأ ما تيسر من القرآن الفاتحة وقل والله أحد وكرر محفوظاتك اليسيره من القرآن سبح واحمد الله وكبر وادع الله بما تيسر من الأدعية الجوامع التي تحفظها إن كنت لا تحفظ اللهم وفقني اللهم أصلحني اللهم اهدني اللهم أصلح أولادي اللهم ادخلني الجنة هذه كلها دعوات يحفظها كل مسلم بينه وبين نفسه خاشعا مخبتا مقبلا على الله سبحانه وتعالى يناجي ربه ويذكر ربه ويتلو كلام الله سبحانه هذا هو الذي يسرع في طواف المسلم وفي سعيه نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل ما الأفضل في المسجد الحرام الاكثار من الطواف أم النوافل أنت يسر الطواف أن يسر الطواف ركعتين بعده فهذا فيه فضل عظيم وإذا كان في وقت شدة الزحام و وامتلاء المسجد الحرام بالحجاج والمعتمرين فلولى بالمسلم أن يرفق بنفسه وباخوانه ويجعل تنفله بالطواف في وقت آخر لا يكون بمثل هذه الأوقات التي يشتد فيها الزحام. ومر معنا كلام الشيخ قريبا ممن في حق الذين يكررون العمر لما بين أن هذا العمل لا أصل له قال وفي هذا ما شق عليهم وعلى الآخرين. نعم أحسن الله عليكم يقول هذا السائل أيهما أفضل الحلق من التقصير في عمرة المتمتع عمرة المتمتع إذا كانت قريبة من الحج فالأفضل أن يقصر حتى يستبقي من شعر رأسه ما يحلقه يوم النحر أما إذا كان جاء مبكرا فالأفضل الحلق وليس التقصير نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل يجوز لي أن أحج عن والدتي وهي على قيد الحياة وقد حجت من قبل علما بأن الحج في بلادنا تكلفته عالية نعم يجوز إذا كانت الوالدة ليست قادرة بدنيا إذا كانت الوالدة ليست قادرة بدنيا على السفر والركوب والتنقل يعني هرمة وكبيرة سن ولا تستطيع بدنيا فيجوز لك ان تحج عنها إن كنت قد حججت عن نفسك نعم أحسن الله ليكم تكررت أسئلة عن لبس الحزام لبس الحزام والمحفظة والحذاء ونحوها وساعة اليد مما فيه خياطة لا حرج فيه لا حرج فيه الحذاء أو الحزام أو المحفظة محفظة النقود أو ساعة اليد إذا كان فيها خياطة لا حرج في لبسها وكما اشرت قول الفقهاء رحمهم الله ان المحرم ينهى عن لبس المخيط المراد بذلك ما كان على هيئة كفنيلة أو سروال أو قميص أو نحو ذلك هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع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 وتب على التائبين واكتب الصحه والسلامه والعافيه والغنيمه والاجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به